يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري في العون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحررون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين.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 فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما وَمَنْ تَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بِهِنَّتِهُ قَالُوا مَا هَذَا.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَخْذُولِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ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 وما كن تساويا في أهل مدينه تسل عليهم آياتنا ولكننا ولكننا كنا مرسلين وما كن بجانب الطور إبن دينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لترقوا من ما أتاهم من نذير من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 وما عند الله خير وأبقا أفلا تعقلون؟ أَفَمَا وَعَدْنَا وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَأَقِيهِ كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمٌ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَ إِلَّا الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم نهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخشفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يسطر الرزق لمن يشاء يقولون ويك ان الله يسطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسفنا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 وفي ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدهمك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تبع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون